مَن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَأُم يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أنا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مِرْصَادًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ويوم ينفق في الصور ففزع من فِي السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صُنَ عَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَأُمٌّ من فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاصِيمْ مِيم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقومي فِي الرعونَ على فِي الأرضِ وَجَعَ أَههَا شعَي يتَضعِفُ طائِ فَتَم مِنهُم يُذَِّح أَذنَا أَهُم وَيَستَحين سَأخُمْ إنِهُ كََ مِنَ المُفْسِدينين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 يكِ وَجعلُوه مَِ المُسَلين فَلتَقَطَهُ آد آل فيِي الرعونَ لَكونَ لَهُ عَدَُ وَحَزَنَ إِ فيِي الرَعونَ وَه مَانَ